كان ابقى ضاب يا الأبرار. يا عالم جل جلالك جبرتك تحلال ملكوتك ربع shit د ملكوتك الن me kout كِتَابٌ كُتُبٌ آن نُونُ الْمُذَّارِيَةِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَلِيلًا ان تجعلني قرانا ربيا قال و لي تسمعني ايمانا بنا رب حب ان تجعلني بما والتمزق الإيمان بمضي حب <تصفيق> أنا عبدك المتضرع أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا طاهر وبطاعة مسعود وسعادتي بالخارج الذي شيخ نصر الدين هذا الابتهاال